يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مَّ 118. ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 119. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَيْسَ أَلْتَهُمْ لَيَكُونُ النَّاسُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِيُونَ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 يا حسفهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.